لو غبت عني له لو شوية بقى كرني و علي لو غبت عني ولو شويه شوي بقى في كرني و سأل علي بقى في كرني و سأل علي لو غبت عني و... فکرنی و اسأل علایا و وقل يا غالي خلينا شوفك قول الليالي بناقي طيفك وقل يا غالي خلينا شوفك دانتا منايا وانتا هانايا دانتا منايا وانتا هانايا ان طل اسایه ان طل اسایه ترني واسال واسال عليا دايما بحبك واخلص في حبي بس انت قلبك مزي قلبي دايما بحبك واخلص في حبي بس انت قلبك مزي قلبي قلبك ضان ولا يوم وساني قلبك ضناني ولا يوم وساني أُنحني تاني، أُنحني تاني، بافتكري واسأل، واسأل عليا. لو غبت عني ولو شو وياي، بافتكري واسأل عليا. لو غبت عني ولو شو وياي، بافتك. و اسال واسال, واسأل عليا سلمت امري لك يا حبيبي وحأد عمري راضي بناصبي سلمت أمر لك يا حبيبي وحأد عمري راضي بناصبي مهما جفتني ولا نسيتني مهما جفتني ولا نسيتني لو يوم رأيتني أوه لو يوم رأيتني بفكرني واسأل واسأل علي لو غبت عني ولو شوية بافتی کر واسأل و اسال